أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلا فذهب قال أَلَنْ نُرَبِّكَ فِينَا؟ وَفَعَلْتَ فعلتك التي فَعْلَتَ كَنْتِفَ انْتَ وَأَنْتَ مِنْ رُكَافِرِين قَدْ نَصَ نعمة <تصفيق> تمنا Oh. oh, my. قضر <تصفيق> و فَأَلْقَى الْصَّامُ فَإِذَا هِيَ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يصيري فما انت قالوا ارجئ واا and بَنَانَ دَاءَ انصَحْتُ كَانُوا قَادُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا فألقوا حبالهم وعصهم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجد سوف تعلم لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلل او لا غير إننا إلى ربنا مقلوب نطمع إن نطمعوا أيها وفرا لنا ربنا خطايانا خطايا